ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به بَيْنَهُمُ بينهم العذاوة والبوضاء إلى يوم القيامة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 وَأَنزَلَ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابًا مُبِينًا يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ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 هلك المسيح ابن مريم ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء على كل شيء قدير